بلغ عني يا أبتى أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتى أني أبغي وجه الله إن أرض الكفار أناس فمرادي أن يرض الله إن أرضى الكفار أناسا فمرادي أن يرضى الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرض الكفار أناسٌ فمرادي أن يرض الله إن أرض الكفار أناسٌ فمرادي أن يرض الله أكثر من في الأرض حياً صاروا للشهوات أسارا أكثر من في الأرض حيارا صاروا للشهوات أسارا سجدوا للطاغوت جهارا عبدوه من دون الله سجدوا للطاغوت جهارا عبدوه من دون الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضلكم فراء ناس فمرادي أن يرضى الله إن أرضلكم فراء ناس فمرادي أن يرضى الله نسي الناس طريق النصر حسبه يأتي في يسري نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسري أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله أنسيتم ياسر وخبيب أنسيتم عاصم وصهيب أنسيتم ياسر وخبيب أنسيتم عاصم وصهيب أو من قتل بظهر الغيب وكذا الحمزة أسد الله أو من قتل بظهر الغيب وكذا الحمزة أسد الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا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 يا قومي أنتم في وادي وأنا أنذركم وأنادي فارتفعوا للنور الهادي لتكونوا من جند الله فارتفعوا للنور الهادي لتكونوا من جند الله بلغ عني يا أبتا أني